الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد قال كتاب البيع قال الله تعالى واحل الله البيع والبيع معوضه المال بالمال قال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح يجوز بيع كل كل مملوك هذا واحد فيه نفع هذا هو الشرط الثاني مباح هو الشرط الثالث إذن الآن يجوز بيع كل مملوك اذا لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لصاحبه كان أبيع بيت فلان سيارة فلان لا يجوز بيعه ما لا أملكه إلا بإذن من مالكه أو تو يعني كان يكون قد وكلني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تابع ما ليس عندك يبع إلى لا تبع ما ليس عندك أو لا يعني لا تبع ما ليس عندك حقيقتها يعني أن الإنسان لا يبيع ما لا يقدر على تسليمه ويدخل في ذلك أنه يبيع ملك غيره بلا شك لأن المالك قد لا يرضى فلا يستطيع تسليمه يجوز بيع كل مملوك هذا واحد فيه نفع إذن ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه ما لا نفع فيه كالحشرات فإنسان يقول بعتك هذا الصرصور هذه النملة هذه الأشياء حتى لو أمسكها ولكن وتملكها ولكنها لا نفع فيها وانتبهوا انتبهوا جيدا إذا هو الآن قال لا نفع فيه إذن لو كان هناك حشرات فيها نفع جاز بيعها كان يبيع بعض الحشرات التي يصطاد بها كما نرى فبعض الناس تصطاد السمك بشيء من هذه الحشرات ديدان وأشياء كهذا إذن يجوز بيعها نعم لأن فيها نفع وهكذا طالما وجد النفع فلا إشكال قال, قال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح مباح إذن لو كان فيها نفعا محرما لا يجوز بيعها كآلات الله المزامير والطنبور الذي يسمى باللغة العامية عودا فهذه فيها نفح ولكنه نفح محرم إذا المعازف لا يجوز بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم سيكونن من أمة أقوام لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرة أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف كذلك لا يجوز بيع الخمر فيها منفعة ولكنها منفعة محرمة والميتة ربما إنسان يريد أن ينتفع بها في شيء ولكنها محرمة الانتفاع بها قال عز وجل حرمت عليكم الميتة واضح وإلا ف يعني قد يأخذ الميتة ليأكلها يقول أن تفع بهذا واضح فأكل هذا محرم الانتفاع هذا محرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام إذن الآن بين لنا شروطاً وسيذكر شروطاً أخرى بإذن الله فيما يباع إذن لابد أن يكون مملوكاً وهذا في الحقيقة شرط المملوك هذا في بيع الأعيان ليس في بيع السلام كما سيأتي في الزمة السلم سيبيع شيئا ربما لم يخلق بعد فليس مملوكا واضح ولذلك هو بالأساس حقيقة يتكلم عن بيع الأعيان هذا واضح قال يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه هنا في الحقيقة هم عرفوا المال نحن قلنا ماذا يشمل المال لكن ما هو المال قالوا المال ما فيه نفع نفع أو منفعة كلاهما صحيح مباحة لغير حاجة أو ضرورة هذا تحصيل حاصل حاجة تكفي ولكن لا بأس نوسع بدلا من أن نضغط الكلام المال هو ما فيه منفعة مباحة يبقى لابد أن يكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو لا إشكال منفعة علمنا مباح مباحة علمنا يبقى إذن ما ليس فيه منفعة كالحشرات لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ليست مالا لأنه قال البيع معاوضة المال ها بالمال صحيح ولا لا في أصل إذن المال ما فيه منفع إذن هذه ليست مالا مباحة إذن ما فيه منفع محرمة كآلات المعازف أو الخمر أو الميتة فكل هذا لا يجوز بيعه لغير حاجة لماذا قال لغير حاجة لأن عندنا الكلب فيه منفع ولكن عند الحاجة نفعه متى عند الحاجة قال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو ماشية أو صيد إلا نقص كل يوم من أدريه قيراط ولا يزوله كل يوم من أدريه قيرات وهناك روايات كما ذكر صاحب العمد هنا قيراطان قرأت هذا شيء كبير ينقص إذا يحرم اقتناء الكلب إلا لو أنه يحتاجه يحتاج للحرس أو للماشية أو للصيد حرث إذا هذه أرض الزراعة يحرسها الأراضي التي يزرعها الإنسان لا يمكنه أن يقيم حولها حائطا هذا تكون واسعة أو ماشية هذا رجل راعي يرعى ماشية يحتاج كلبا كي يبعد الذئب أو صيد هذا رجل معه كلب يصطاد به إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبح الانتفاع بالكلب إلا عند الاحتياج إليه ليس للزينة ولا واضح ولا مجرد الاقتناء بل نهي عن مجرد الاقتناء لكن يعني نهي أن يقتنيه نهي أن يحتفظ به بل لا بد أن يبعده إلا لو كان هناك حاجة إذن هنا لو كان فيه منفعة مباحة عند الحاجة فلا يجوز بيه واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال هو خبيث ففهم نهى عن ثمن الكلب والكلب لم يبح إلا عند الحاجة إذن لابد لكي يجوز بيعه أن يكون مباحا لغير الحاجة لكن ما أبيح عند الحاجة فقط لا يجوز بيعه وأسوأ من هذا ما أبيح عند الضرورة فهذا أشد تحريما كالميتة فهذه لم تبح إلا لو كان الإنسان سيموت أو الخمر لم تبح إلا إذا كان هناك شيء في حلقه لو لم يشرب الخمر يقف يقتله ولا يعني لا يمكنه التنفس هذا أبيح لسبب أخف مجرد أن يحرث مجرد أن يحرس الأرض أو أن يحرس الماشية أو أن يصاد به هذه يحاجة فقط احتياج هناك دافع لذلك هناك احتياج له لكن الضرورة لا حل آخر سيموت سيهلك فإذا كان ما هو مباح لحاجة لا يجوز بيعه فمن باب أولى ما هو مباح للضرورة لأن هذا الذي يعني الخمر لم تبح للحاجة ولكن أبيحت ليه الضرورة الخمر لم تبح لأن يشربها الإنسان للتداوي مع أن التداوي ها حاجة فلا يباح أن يشربها لمجرد التداوي واضح ولكن لم تبح إلا لو كان سيموت طيب إذن هنا كلب الحرس وقد قال صلى الله عليه وسلم إلا نقص الكلام من أجل قراطان يعني هذا شيء يعني سبحان الله شديد ولا أدري هل تحتاجون شيئا أن يعاد مرة أخرى ها؟ قال نقرأ مرة أخرى ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب لأن النبي نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث فإنه لا يجوز بيعه في الحقيقة ورد في سنن النساء من حديث جابر أن نبيه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وهذا قول بعض التابعين بجواز بيع كلب الصيد فقط الذي ورد به الحديث قال ولا يجب غرم غرمه على متلفه يعني لو أنه قتل كلبا فقد أساء أساء لأنه ال الذي جوز قتله الكلب العقور كما ورد في الحديث المؤذي يعني لكن غيره من الكلاب يبقى ما يعني ليس له أن يقتله بالأساس يعني فقد أساء ولكن هل يدفع مالا لصاحبه لا هل يدفع قيمته لصاحبه لا لماذا لأنه ليس مالا لو كان يجوز بيعه لكان إذا قتله ها دفع إذن متى سيدفع لو قتل ماذا كلب صيد لو قتل ماذا كلب صيد قال وَلَا يجب غُرْمُ عَلَى مُتْلِفِهِ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب مشية أو أو صيد نقص طبعا هذا الحديث له روايات أخرى طبعا في حرص فيها قال نقص من عملي كل يوم من قراطان طبعا هذا أمر شديد قال يعني الحديث له روايات أخرى قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه هذا يعني في الحقيقة شرح لما مض لأن قال ها يجوز بيع كلي ها مملوك تفهمون ولا لا إذن الآن هو في الحقيقة هذا استمرار في الشرح واضح طبعا ولا يزبع ما ليس مملوك اللي باقيه إلا بإذن مالكه أو ولاية ها؟ عليه بإذن مالكه كأن يكون ها؟ وكيل واضح أو ولاية عليه كولي اليتيم ماشي؟ هذا المقدمات مضى فيها هذا واضح قال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات إلا لو كانت حشرات فيها نفع ولا ما نفع محرم كالخمر والميتة هذا جيد الحمد لله ما شاء الله هذه المقدمة مهمة جدا أو شكنا ننهيها أن ننهيها قال ولا بيع معدوم إذا لا يجوز بيع معدوم ولكن نكتب فوقها معين وليس معدوم في الذمة لأن السلم الذي كان سيشتري برتقال بعد سنتين ولكن كمية بأوصاف ألف طن هذا يجوز سنة إذن هذا في الحقيقة معدوم ولكنه معدوم غير معين لكن الذي نهى الشرع عن المعدوم المعين الذي قد ي سنرى الآن ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته أو شجرته يعني إيه الذي ستحمله امته هذا ربما يكون قويا ضعيفا صحيحا مشلولا ناقصا هذا غرر وعندنا قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن باية الغرر بل ربما تحمله وينزل ميتا هذا واضح هذا معين لكن لو في الذمة لو قال أريد أن أشتري عبدا كذا وكذا بعد ستة أشهر وذكر أوصافه لا مشكلة يعني لو أنه قال مثلا أريد عبدا بعد ثلاث سنين يعني أو لا داعي العبد يقول مثلا أريد كبشا من الضأني مثلا أريد أوجد عام من الضأني له ستة أشهر أريده في العام القادم أضحي به له ستة أشهر ويريده بعد عام إذن هو الآن معدوم ولكن سيولد بعد نصف عام صحيح الآن هذا سلم واضح وهذا عندهم لا إشكال فيه لأنه طلب أوصاف أريده له ستة أشهر وصفته كذا ويذكر الصفات والرجل سيأتي به الدنيا مليئة لكن لا يقول أريد ما ستأتي به شاتك قد تأتي به كثيراً قد تأتي به مريض قد إلى غير ذلك قد تأتي به ويموت فورا واضح أو معيبا جدا إذا نفرق بين ما هو معين وما هو ها في الذمة قال ولا بيع معدوم كالذي ولذلك سبحان الله ضرب مثال ليبين أي معدوم يقصد واضح كالذي تحمل أمته أو شجرته هذا يكون معين الذي الثمار التي ستحملها ها شجرته هو هذا معين ولا في الذمة ها, ها معين قال ولا مجهول هذا في الحقيقة عليكم السلام عليكم هذا لا يصح لا في العين ولا في الزمة لأن الجهالة غرر واضح الجهالة ها غرر والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر ما معنى الغرر الغرر قد يحدث وقد لا يحدث هذا غرر يعني ليس هناك جانب الوجود غالب لا بل قد يوجد وقد لا يوجد قد وقد خمسون بالمئة خمسون بالمئة يعني مترجح بين أمرين ليس أحدهما غالبا قال ولا مجهول كالحمل إذن هو يبيع حملا الحمل موجود الآن غير ما مضى كان معدوم يعني كالذي تحمل أي ستحمله أمته والشجرته أما هنا فهو يبيع الحمل الموجود الآن هذا مجهول الحال هل صحيح معيب هل هل إلى غير ذلك قال والغائب الذي لم يوصف كيف الغائب الذي لم يوصف كيف يكون الغائب الذي لم يوصف مثاله أنا قلت لك بعتك سيارتي فقلت لي لم أرها قلت لك هي عندي في المنزل وجيده، قلت صفها لي قلت يا رجل ألا تثق بي؟ ستعجبك إذن هذا بيع لا يصح لأني أبيع له وبيعت له السيارة ولم يرها ولم أصفها إذن لابد من العلم من شروط صحة البيع العلم بالثمن والعلم بالمبيع فلا بد أن يعلم المبيع والعلم بالمبيع إما أن يكون بالرؤية يرى أو يوصف وهناك مبيع بالشم كالعطر وهناك بالتذوق المهم أن يكون هناك علم بالمبيع وليس هناك جهالة قال ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته إذا الغائب الذي وصف لا إشكال في بيعه بعتك سيارتي في المنزل ثم وصفتها أو الغائب الذي تقدمت ها رؤيته كان أقول ها بعتك سيارتي التي رأيتها بالأمس يعني مثلا أنت قلت السيارة التي كنت تركبها بالأمس كانت جيدة أقول لك هل تشتريها مع أنها في المنزل ونتفق لا مشكلة لأنها تقدمت رؤيته واضح ولكن في الحقيقة طبعا لابد أن نكتب تقدمت رؤيته بزمن لا تتغير فيه السلع يعني لا يمكن أن أقول تلك التي رأيتها من العام الماضي أبيعها فهذه السيارة غالبا قد ها تغير حالها قال ولا معجوز عن تسليمه واضح إذا لا يصح بيع المعجوز عن مثال كالآبق ما هو الآبق عبد هرب والشارد ما هو الشارد هذا بعير قد هرب أيضا ولكن العرب سمت العبيد أو العبد آبقا وهذا البعير إيه شاردا ولو فرسا سموه عائرا واضح فهذه من دقة اللغة واضح وكلها يفيد نفس المعنى أنه هرب واضح قال ولا معجوز عن تسليمه قال كالآبقي والشارد والطير في الهواء هذا أقول لك هل أعجبك هذا مثلا حمام لي هل أعجبك هذا الحمام الذي في الجو يقول تقول شكله جميل أقول بعته وأنت تقول اشتريت مع أني لا أضمن أن أسلمه لك قال والطير في الهواء والسمك في الماء هذا واضح ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه هذا واحد أو من يقدر على أخذه من هذا الثاني المسائل سهل إن شاء الله بعد هذا جدا والله المستعان. إذن قال ولا بيع المغصوب إلا لغصيبه أو من يقتر على أخذه منه الآن عدم القدرة على التسليم غرر. فمثال عدم القدرة على على التسليم بيع المغصوب أنا كان معي مثلا هذا القلم. وأتى رجل فغصبه قهرا مني وأخذه. فقلت الإنسان بعتك هذا القلم أنا لا أستطيع تسليمه فالعلل الآن عدم القدرة على التسليم. وهذا يدخل تحت حديث لا تبع ما ليس عندك هذا ليس عندك صار واضح ولا لا الآن. لو أن الغاصب تاب وأنب، مثلا أو أني تفاهمت معه وقلت له تريد أن تشتريه قال نعم فهنا يجوز نعم يجوز لماذا لأن العل انتفت ما علة النهي عن البيع؟ عدم القدرة والآن وجدت وللا وكما قال العلماء الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما فطالما التحريم منوط بعدم من القدرة على التسليم فإذا وجدت زالت تحريم يبقى زالت تحريم البيت طيب مثال ثاني هو قال إلا لغاصبه هذا المثال ذكرته أو من يقدر على أخذ من رجل آخر معين في الدولة في منصب قوي وهو صديق لي ورجل يصلي وجيد فقال علمت أن فلانا قد أخذ منك القلم قهرا قال علمت أن فلانا قد أخذ منك القلمة قهرا فقال لي لا عليك أنا عندي ما أستطيع عندي مثلا من العلاقات أو عندي من الرجال ما أستطيع به أن أخذه من الغاصب رغم عن فبيعه لي فأنا بعته لهذا الرجل القادر على أخذه فهل هناك الآن ما يمنع من الصح لا أو من يقدر على أخذه منه إذن الآن كما ذكرنا عندنا صورتان السورة الأولى أني بعت المغصوب لغاصبه نفسه كما قلنا أنه اتفقت معه اشتري الصورة الأخرى كما ذكرت أن لي رجلا أعرفه ومثلا له يعني هو يعني له منصب أو شيء كهذا فقال لي أنا أشتري منك وأنا أستطيع تخليصه من الغصب فلا إشكال لأن الآن القدر على التسليم قد وجدت مسألة الآبق والشارد هل يجوز بيعه يعني لأن نفس المعنى هل يجوز بيع الآبق والشارد لقادر على تحصيله؟ وفي الحقيقة الحنابلة توقفوا عند مسألة العبد الابق. قالوا لا يجوز بيه حتى لو لقادر على تحصيله وإن كان ابن قداما نفسه لا يرى ذلك وهذا منهم تعظيم للسنة كيف ذلك؟ لأن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بين عبد وأبق ولكن الحديث ضعيف وبالتالي يعني ما ذكر ابن قداما من أن الكل سيكون يعني الحكم واحد طالما أن العلة عدم القدرة على التسليم فإذا وجدت القدرة على التسليم فلا يحرم البيع فلو هناك من يستطيع معه سيارات أو طائرات تحصيل عبد الآبق أو يعني يعني متابعة وملاحقة الجمل الشارد فلا إشكال قال ولا يصح بيع غير معين ما معنى غير معين هذا مبهم هذا مبهم هذا يسميه العلماء مبهم كعبد الكاف هنا كل هذه من باب ضرب المثال الكاف هذه من باب ضرب المثال كعبد من عبيد أو شاتم من قطيع إذا الآن هذا مبهم يعني الآن رجل لديه, خمسين لديه خمسون عبدا فقال بيعتك عبدا من عبيدي هنا قال أن هذا البيع لا يجوز واضح ولا يصح يعني بيع باطل لماذا هذا البيع منهي عنه لأن هنا جهالة فربما يقول بعتك عبد من عبيدي ويأتي بأضعافهم أو يأتي بأكبرهم سنا الذي لا يمكنه فعل شيء أو شات من قطيع يأتي بالهزيلة التي لا خير فيها قال إلا فيما تذئن هذا بيع مبهم ينها عنه للجهاله. إلا لو كان لا فارق بين هذه الأشياء تتساوى قال إلا فيما تتساوى أذاؤك قفيز من صبرة ما معنى هذا؟ الصبرة هي كومة الطعام كومة الطعام إذا الآن كالرجل الذي يبيع في الطريق عنده سيار يعني خشبي يضع عليها برتقالا أو شيء. فأقول أعطني قفيزا من هذا القفيز كان مكيالا يعني كشيء يعني كئنا يكيل مكيال معين لم يعد موجودا الآن تغيرت الأبور ولكن لو أنه الآن نستتعامل بالموازين أكثر فلو قال له أعطيني كيلو من هذا من هذه من هذا البرتقال البرتقال كله متماثل فلا إشكال سيعطي كيلو من هنا من هنا من هنا فهذا جائز لا إشكال فيه إذا قال إلا فيما تتساوى زو كقفيز من صبرة هذا مثال على ما تتساوى زو قفيز من كومة طعام يعني كومة طعام كبيرة هذا قفيز منها إذا الآن المبهم لا يجوز إلا إذا كان تتس إلا إذا كانت تتساوى زو لو فرضنا مثلا مثالا آخر واضح يعني نريد مثالا واضحا جدا كإنسان يبيع في بلاد فقيرة زيتا فعنده إناء كبير يملأه من الزيت فهذا يقول له أعطني نصف زجاجة يعطي نصف زجاج مثلا كهذه واضح يقول أعطي زجاجة زيت فيملأها ويعطي أعطني هذا, هذا تتساوي كل الزيت متساوي فإذا تساوت اجزاؤه انتفت الجهاله فجاز بيعه لا إشكال والله تعالى أعلى وأعلم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم